بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقه قولي أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان كلامنا في الدرس السابق من كتاب الشفاء لإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى عن موضوع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأبن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى ويقول صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى ويقول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء وهذا النوع من النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس السابق يعني تأوله العلماء بعدة تأويلات من هذه التاويلات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل الانبياء وان منزلته يعني خير منازل الانبياء عليهم الصلاه والسلام التاويل التاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التواضع انه صلى الله عليه وسلم يقول لا تخيروني على موسى هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم والا فموسى عليه الصلاه والسلام اعترف له بالتقدم اعترف له بالتقدم لما مر عليه ليلة الاسرائيلي والمعراج. التأويل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أي نهى عن التفضيل بين الأنبياء تفضيلا يؤدي إلى التنقص من بعضهم. يعني لا تفضلون على فلان. فيكون هذا النوع من التفضيل سببا في ماذا؟ في القدح في المفضل عليه في القدح في المفضل عليه. وخصوصا يونس عليه الصلاه والسلام المذكور في, في النص لا تفضلون على يونس بن متى لما ورد في القران الكريم من بعض الكلمات التي قد توهم بالنسبه لمن لا علم عنده قد توهم نوعا من التنقيص نوعا من التنقيص في حق يونس عليه الصلاه والسلام هذا هذه الكلمات منها مثلا إذا بقى إلى الفلك المشحون والآبق في اللغة هو العبد الفار من سيده هذا مصطلح العبد الآبق يعني العبد الفار من من سيده والله سبحانه وتعالى استعمل هذا المصطلح في حق يونس عليه الصلاة والسلام لأنه فعلا ابق من سيده وهو الله سبحانه وتعالى من هذه أيضا الألفاظ التي ربما توهم التنقيص أو توهم النيل من يونس عليه الصلاة والسلام قوله تعالى اذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه ربما يوهم هذا الكلام أن يونس عليه الصلاه والسلام عنده واحد نوع من الاعتقاد يظن به أنه سيفر من قبضة الله عز وجل أو سيفر من من قدرة الله سبحانه وتعالى منها كذلك قوله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين لالبث في بطنه إلى يوم يبعثون يعني لو لم يكن ولكنه كان ولكنه كان من المسبحين لو لم يكن من المسبحين لكان ملوما لكان ان باقيا في بطن الحوت الى يوم القيامة ولكنه عليه الصلاه والسلام كان كان مسبحا إذن فالتنقيص فالتفضيل المؤدي إلى التنقيص منهي منهي عنه وبعضهم يقول النهي الوالد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو النهي عن التفضيل بين الأنبياء في النبوة والرسالة أي في حقيقة النبوة وفي حقيقة الرسالة وليس فيما سوى ذلك أي وليس في مناقبهم وشمائلهم ومنازلهم فهم في المنازل والمناقب مختلفون ولكنه في النبوه والرساله مستوون يعني على حد سواء في الانبياء فالنبي هو المخبر من قبل الله عز وجل او الذي ارتفع شانه بسبب اختيار الله عز وجل له والرسول من بعثه الله عز وجل وحمل, وحمل اليه رساله الى بني البشر يبلغها عن الله عز وجل فهم في هذا المستوى يعني مستوون وإن اختلفت منازلهم وإن اختلفت مناقبهم وإن اختلفت فضائلهم كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض فضلنا بعدهم على بعض ليس في النبوه والرساله ولكن في المناقب والشمائل والخصائص التي خص الله عز وجل بها كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذن التفضيل الوارد او النهي عن التفضيل الوارد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إما المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يخبر بأنه خير الخلق وأنه سيد ولد آدم أو قال ذلك عن منه صلى الله عليه وسلم وهذا شأن الأنبياء كلهم هذا شأن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام كما سبق أن ذكرنا كما سبق أن ذكرنا في حديث الشفاعة أن آدم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الناس يذكرونه بمناقبه أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه يعني يذكرونه بمناقبه ولكنه لم ينشغل بهذه المناقب إنما انشغل بماذا؟ بما صدر منه فقال لهم لست هناكم لقد اكلت من الشجرة وقد نهيت عنها اذهبوا إلى غيره بمعنى أنه يستحضر عليه الصلاة والسلام الأكل من الشجرة المنهي عنها ولم يستحضر المناقب فكذلك نوح عليه الصلاة والسلام لما ذكر له مناقبه أنه أول رسول نرسل إلى الأقوام والأمم بعد انحرافهم هو ذكر أنه دعا على قومه ولم ينبغي له ذلك وذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكروا مناقبه وأنه خليل الله وأنه أبو الأنبياء ولكنه لم ينشغل بهذه المناقب انشغل بماذا؟ لأنه قال ما قد كذبت ثلاث كذبات وما ينبغي لذلك وكذلك فعل موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام ولم يذكر خطيئه كما جاء في الحديث ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها فبنى التفضيل هنا فبنى التفضيل في حديثي بأن كل واحد من الأنبياء يقول لست هناكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها إذن فهذا أدب ينبغي أن نتحلى به ما هو الأدب الذي ينبغي أن نتحلى به إذا مدحك شخص من الأشخاص أو مدحتك جماعة من الجماعات فعليك بماذا؟ بتذكر خطاياك فعليك بتذكر مساويك فلا تنشغل بما يقوله الناس في, في شانك تبارك الله انت عالمون انت محسنون انت جوادون انت كريمون انت امام عادلون انت وانت وانت وانت, وأنت الناس يصفونك بما يظنون وانت عندك من اليقين الشيء الكثير مما لا يعرفون لان ما تعرف عن نفسك يقين وما يعرفه عنك الناس ظن فكيف تقدم الظن على اليقين ما تعرفه في نفسك يقين وما يعتقده فيك الناس ظن وظنهم هذا نقول لهم جزاكم الله على حسن ظنكم جزاكم الله على حسن ظنكم وغفر لي ما لا تعلمون وغفر لي ما لا تعلمون يعني تأدبنا بهذا, بهذا الأدب من خلال مواقف الانبياء عليه الصلاة والسلام في, حديثي في حديث الشفاعه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك على سبيل حتى لا يكون التفضيل طريقا إلى تنقيس أو النهي عن التفاضل في النبوة فالنبوة شيء واحد لا يتجزى كما قال الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس فعندما يصطفي الله عز وجل خلقا من خلقه ليحمله رسالته فلا مجال لمناقشته ولا مجال للتنقيص منه ولا مجال للعتب عليه حتى لو عاتب الله عز وجل عليه في القرآن الكريم كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى لو عاتب عليه في القرآن الكريم فإنه معاتبة الحبيب لحبيبه معاتبة الحبيبين لحبيبه كالآيات التي قال الله عز وجل فيها عفى الله عن كلمة أدينتا لهم حتى يتبين لك كذا وكذا وقوله سبحانه وتعالى وتخش الناس والله أحق أن تخشاه وقال سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه لعمى وما يدرك لعله يزكى فكان النبي صلى الله عليه وسلم مسروراً بهذا العتاب لأنه من قبل رب العالمين سبحانه سبحانه وتعالى فالنبوة كما يقول أبو نعيم صاحب الحلية يقول رحمة الله تعالى عليه النبوة لا تتم إلا بأربع خصائص النبوة لا تتم إلا بأربع خصائص الخصيصة الأولى هي الفضيلة النوعية الفضيلة النوعية بمعنى أن يكون هذا النبي من سلالة طيبة من عرق طيب من قبيلة طيبة فما نبي نبينا في منعة من قومه وما نبي نبينا في أشرف أنساب قومه ما يكون النبي من نسب فيه كذا وكذا ولكن الأنبياء عليه الصلاة والسلام يبعثون في أنساب قوامهم أي في اختيار ماذا؟ الله عز وجل يختار لهم الأنساب وقد قال الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقلبك في الساجدين معنى تقلبك في الساجدين اي تنقلك من اصلاب طاهرات الى ارحام طاهرات وهكذا حتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه وامه من ابي عبد الله بن عبد المطلب وامه آمنة بنت وهب ابوي النبي صلى الله عليه وسلم الخصيصة أو الثانية الفضيلة الإكرامية الفضيلة الإكرامية والمراد بها إمداده بلطائف وكرامات تثبت قلبه وتيسر أمره الله سبحانه وتعالى ما كان ليدع نبيا من أنبيائه بعد أن بعثه ليصيبه العنت ليصيبه الحرج ما جعل الله عز وجل على أنبيائه من حرج ولكن يمدهم سبحانه وتعالى بلا طائف يمدهم سبحانه وتعالى بفضائل وكرامات، تثبت قلوبهم وتيسر عليهم مهمة البلاغ المهمة التي بوعتوا من أجلها ولذلك الله سبحانه وتعالى ينبههم ويذكرهم بأنه سبحانه وتعالى معهم برعايته وأنه سبحانه وتعالى يصنعهم على أعينه سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يثبت فؤادهم. سبحانه وتعالى وهكذا فالله سبحانه وتعالى يكون معهم بالرعاية التامة الرعاية الإكرامية الفضيلة الثانية فضيلة الإمداد بالهداية أي أن الله سبحانه وتعالى يمدهم بمواد الإرشاد يمدهم بمواد الإرشاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما كانوا عالة على مدارس ليتخرجوا منها مدارس تدريب على الوعدي والإرشادي والخطابة وما إلى ذلك ما كانوا يعهدون هذا ولكنهم تخرجوا من التربية الإلهية أي أن الله سبحانه وتعالى منحهم من المواهب الإرشادية والخصائص الوعديه والمنح الدعوية أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما لم يعطي أحد من غيرهم من الجدال بالتي هي احسان ومن الرفق ومن اللين ومن العطف ومن معرفة مداخل مكامن النفوس بحيث يستطيعون بدعوتهم أن يصلوا إلى دخائل لنفس الناس وأن يرب كل واحد بما يناسبه وبما يليق به من الاعراض عنه احيانا ومن مواجهته احيانا أخرى ومن تشجيعه وتبشيره احيانا أخرى وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المربين وسيد المرشدين لأنه صلى الله عليه وسلم رباه سبحانه وتعالى وأدبه فأحسن, فأحسن سبحانه وتعالى تاديبه كما قال البصير رحمه الله تعالى كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتمي يعني كفاك معجزة أمرا لو لم يكن لك إلا هذان لا لكان لكان كافيين في الدلاله على أنك مرسل من عند الله عز وجل الأمر الأول العلم مع الأمية العلم والأمية لا يجتمعان النبي صلى الله عليه وسلم هو أمي كما نعرفه النبي الأمي بصريح القرآن الكريم ولكن هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يتفجر علما ها شفتاه صلى الله عليه وسلم علما ومعرفة بالوحي بالوحيين بالكتاب والسنة وإلى غير ذلك فالعلم مع الأمية معجزة أن يكون الإنسان أميا ويكون أعلم العالمين أعلم الناس أجمعين معجزة المعجزة الثانية التأدب مع اليتم أن يكون الإنسان يتيما ومتادبا في الوقت نفسه هذا يعني لا يتفق لأن اليتيم في العادة معرض لماذا معرض للانحراف معرض للزيغ لانه ليس له من يحميه ويربه ويدافع عنه ويقول له هذه مزيانه وهذه مزيانه مزيان شيء هذا حق وهذا باطل ولكن أن تكبر انت يتيما وفي الوقت نفسه متادبا هذا يعني قل او يصعب ان يجتمعان لشخص واحد ولذلك قال ابوصير رحمه الله كفاك بالعلم في الأم معجزه في الجاهليه والتاديب في اليوتومي نعم كذلك من, من خصائص النبوة التثقيف عند الزلة التثقيف عند الزلة معنى التثقيف أي التنبيه والرعاية في لحظات الضعف وإرشادهم إلى ما هو الأصوب في علمه تعالى وابن عيمين استعمال هنا الزلة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تكون منهم زلات إنما يكون منهم اجتهاد وذلك الاجتهاد يقوم الانبياء عليه الصلاة والسلام يعني لا نقول في حقهم الخطايا أو في حقهم الذنوب أو في حقهم الزلات أو في حقهم الانحراف وما إلى ذلك وينما نقول فيما صدر منهم وقوامه القران الكريم أو رد عليه القران الكريم وصححه لا نقول فيه الزلات والخطايا وينما نقول فيه الاجتهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام نعم مأمورون بالتبرير ولكن الله سبحانه وتعالى أحياناً يتركهم ليجتهدوا لكي يسنوا للناس الاجتهاد بشيخ واحد وحدة دينامية وحدة الحركيه دي الاجتهاد التي لا تنقطع أبداً لأنه إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفق الاعلى ستكون الأمة في حاجة الى الاجتهاد والاجتهاد لن ينقطع إلى أن تنقطع الدنيا إلى أن ينقطع من على وجه الأرض لأن الإجتهاد هو إيجاد حل لمشكلة لم يكن لها نص لا في الكتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعهد السلف السلف الصالح السابق فنحن في حاجتنا للإجتهاد من اجل إيجاد حل له وكل من أجتهد إما أن يكون له أجر وإما أن يكون له أجران فإن صاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسنون لنا هذه السنن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السهو في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسهو في الصلاة بمعنى لا يكون قلبه لاهيا غافلا كقلوبنا نحن أو كقلوب بعضنا حتى لا نعمم لأن الله سبحانه وتعالى لكل لواحد نصيبه من الهدايه والتوفيق والرشاد فالله سبحانه وتعالى صاحب المنى والمنح التي لا تنحصر ولا يستطيع احد ان يحتكرها لاحد فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم في التشهد الوسطى فقيل له يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت قال كل ذلك لم يكن اي لم اقصر ولم ولم انسى فقال له المعترض ويسمى دول يدين الصحابي اسمه دول يدين فقال له بل بعض ذلك قد كان إما أنك نسيت وإما أن قد قصورت. بمعنى أنه جاءك الوحي بالقصر فقال لك انقص الركعتين واترك للناس فقط الركعتين لأننا في زمن ماذا؟ في زمن التنزيل وفي زمن التنزيل كل شيء محتمل كل شيء محتمل لأن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت ما ننسخ من آية أو نسها ناسي بخير منها أو مثلها نحن في زمن ماذا؟ في زمن التشريع وزمن التشريع يقبل النسخ بالأخف أو بالأقوى أو بالأشد أو بالمساوي على كل حال هذا الصحابي فهم أن هناك نسخ فقال أقصورة الصلاة وفهم إذن أنه يمكن أن يكون هناك أمر آخر وهو النسيان ولا ثالث لهما واحد من لاحتمالين، إما نسيان وإما أن أنه جاءك أمره الأمر بالقصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، بمعنى لم يكن هناك نسخ ولم يكن هناك وحي جديد ولم يكن هناك نسيان، فقال بعض ذلك قد كان، ويصير أنه بعض ذلك قد كان وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الناسين، عندما إذن تسبس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للصحابة: اصدق قد قالوا نعم يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالرقعتين الأخرين وتشهد وسجد بعد السلام سجدة الساعة وبعد السلام شيء عندنا في سياق هذا هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ليسنى كما روى الإمام مالك في المؤطة بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لست أنسى ولكن نسى لأسنى لست أنسى ولكن انس ينسى يعني ينسيني الله عز وجل لاسن لكم الحلول لا يعطيني الحل قبل السلام وبعد السلام الزياده والنقصان احنا اصحاب النسيان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا كيفيه معالجه هذا, هذا النسيان وكذلك فما يتعلق بالاجتهاد فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد احيانا فيظهر في, في اجتهاده بعد نزول الوحي ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه الوحي اراد ان يصلي على ابي بن كعب على ماشي ابي بن كعب وبي بن كعب من الصحابه الكرام ابي بن كعب من حملتي القران وحفظتي كتاب الله عز وجل المقدمين في في الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضهم ولكن اقصد عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين لما مات هذا المنافق والناس كلهم يعلمون نفاقه ويعلمون عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمون انه يحزب اصحابه والمنافقين مثله يحزبهم ضد الله ورسوله والمؤمنين ولكنه اعلن كلمه التوحيد ويعاشر مع المسلمين ويصلي معهم في المسجد وله ولد صالح اسمه عبد الله بن عبد الله بن ابي في النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جاءه ولده هذا فقال له يا رسول الله اعطيني توبه ل فكفن فيه أبي على الله سبحانه وتعالى أن, أن يغفر له فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم توبه فكفن فيه اباه جاءه مره ثانيه فقال يا رسول الله تعالى صلي على أبي واستغفر له لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له هذه شفقه الابن على ابيه وخوف الابن على ابيه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يجرح هذا الابن الطيب لا يريد أن يجرح هذا الصحابي الجلي فقال له أفعل ان شاء الله فذهب وقام على قبر وقام على قبر عبد الله بن ابي ليصلي عليه فقال الله عز وجل له ولا تصلي على أحد منهم ولا ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره وكنت هذا الحديث قبل أن نزول هذه الايه كان سيدنا عمر يجتدي كان سيدنا عمر كي يقول له يا رسول الله لا تصلي على هذا المنافق، هذا رأس النفاق، لا يستحق الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر، فإن الله سبحانه وتعالى خيرني أن استغفر لهم أو لا استغفر، فاخترت الاستغفار، لإن الله عز وجل قال له استغفر لهم او لا تستغ أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. في بعض الاثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو علمت أنني إن زدت لغفر لهم لزت لزت علىش على السبعين على لو لو علمت أن الله عز وجل يغفر لهم إن زدت على السبعين لزت لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم ما كان ليسبح في واحد من امته ليدخل ليدخل النار ولكن لما نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره يكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عليه فجاءت هذه الأيام موافقه لمن لعمر الذي نهى عن الصلاه على المنافق فكانت هذه من موافقات عمر هل عمر رضي الله تعالى عنه احرصوا على الامه من النبي صلى الله عليه وسلم او عمر اصاب والنبي صلى الله عليه وسلم اخطا ما نقول هذا ما نقول هذا انما نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في احد الحديث ما معناه أن الله عز وجل جعل لهذه الأمة أمانين الأمان الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا دهبتوا بقي لكم الأمان الثاني وهو الاستغفار وهذا مصدق قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الأمانان الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار بهذا المعنى أو بهذا النوع من التأويل وشبهه نؤول ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن, يعد أن يعده البعض خلافاً أو أن, أن يعده البعض يعني مخالفة للشرع أو خطأاً خطأ أو زلة أو ما إلى ذلك كتقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء في الأسرى في أسرى بدرهم فجاء القران الكريم يخالفه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد من حارثة امسك عليك زوجك واتق الله والله سبحانه وتعالى يقول له لماذا تقول له هذا انت تعلم الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم مشفق على زيد ومشفق على نفسه ومشفق على امته لان الناس اذا تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم فان الهالك هو من هو هم هم المتكلمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحتريس من ان تهلك امته بسبب الطعن فيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بسبب الطعن فيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك في يوم من الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم متكفا فجاءته صفيه لتزوره في المسجد فلما زارته قام النبي صلى الله عليه وسلم معها في باب المسجد ليقلبها أي لي يودعها في باب المسجد وقام يتحدث معها في, وقتنا في وقت من الغالات فإذا برجلين من الأنصار يمران بباب المسجد فلما رايا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مرأة بباب المسجد يتحدثان اسرعا في مشيهما يعني حتى لا يحرجا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما على رسلكما إنها صفية يعني هذه التي أتكلم معها إنها صفية بمعنى زوجتي والإنسان عندما يتحدث مع زوجته أو يركب في السيارة مع زوجته أو يركب على الدبة مع زوجته أو يسافر مع زوجته أو يتسوق مع زوجته هذا لا إشكال فيه ولكن الإشكال أين؟ إذا لم يعلم الناس أن هذه زوجتك إذا لم يعلم الناس أن لك زوجة اصلا ماذا سيقولون سيقولون من هذه وما علاقة هذا بهذه وما وما وما فإذا بالشيطان يوسوس لهم ويطرح عليهم الأسئلة التي ستكون سببا في هلاكهم قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية فقال يا رسول الله معاذ الله أن نظن بك سؤا نحن لا نظن بك سؤا فقط أسرعنا حتى لن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت ذلك ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك خيف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان ما قد يخليك؟ أنت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم عصوم ولكن الشيطان شنو الدور دياله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك فهذا من باب, من باب الاحتراس النبي صلى الله عليه وسلم محترس محترس من أن يكون سببا في إهلاك أمته فكذلك نؤول النبي صلى الله عليه وسلم محترس أن يتحدث الناس في شأنه وشأن زيد بن حارثة وشأن زينب رضي الله تعالى عنها والله سبحانه وتعالى أراد ذلك اراد أن يتحدث الناس بزواج زيد من من زينب وطلاق زيد لزينب وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب ليبطل عادة من عادات الجاهليه وليبطل قانونا من قوانين الجاهليه ما هو هذا القانون كان الناس في الجاهليه يتبنون الابناء يتبنون يعني يأخذوا الابن ليس ابنا له فيتبناه وينسبه لنفسه ويسمى باسمه والنبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن الحارثه فكان يدعى زيد بن محمد فأنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فسموه الناس بعد ذلك زيد بن حارثة وكان من هذه العادات ومن هذه القوانين أن هذا الابن المتبنى إذا تزوج مرأة لا يجوز لأبيه المتبني أن يتزوج بها يعني كما هو الشأن بالنسبة للأبي النسبي للأبي الصلبي لا يجوز لاحد أن يتزوج امرأة أبيه ولا يجوز للأبي أن يتزوج امرأة ابنه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم حلائل الأبناء يعني زوجة الابن لا يجوز ان يتزوج بها الابن ولكن هذا زيد بن حارثة ليس ابنا فيجب فيجب ابطال هذه القاعده ابطال هذا القانون ابطال هذه العاده فطلق زيد امراته ليتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم ابطالا لهذا التبني وابطالا ل لهذه العاده التي تحرم الزواج من زوجات من زوجات الابناء المتبنين كما قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا هنا وطرا يعني العباره واضحة حتى لا يبقى الحرج في من أراد أن يتزوج بزوجة متبناه أو بزوجة مترباه ذلك الشخص الذي رباه إذا كان رباه شخصا في بيته ثم هذا الشخص تزوج وطلق هل يجوز له أن يتزوج بمطلقة هذا المربى؟ يعني لا إشكال في ذلك كما قال الله عز وجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطه هذا يسمى ماذا؟ يسمى الاحتراس ثم يأتي بعد هذا كله الفصل الموالي في أسمائه صلى الله عليه وسلم وما تضمنته هذه الأسماء من الفضيلة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن المنقبة العظيمة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول القاضي يضر رحمة الله تعالى عليه حدثنا أبو عمران موسى بن أبي تليد الفقيه قال حدثنا أبو عمر الحافظ حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب بعد أن ذكر القاضي عياد رحمه الله تعالى عليهم تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بجملة من المناقب أراده أن يبين كذلك تفضيله صلى الله عليه وسلم بهاande الأسماء المختارة للرسول صلى الله عليه وسلم والصفات المختارة للرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فسق بهذا السند هذا السند الذي هو سند مغربي محض سند مغربي محض من شيوخ القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه ابتداء من أبي عمران بن أبي تليد إلى يحيى بن يحيى الليتي المصموذي تلميذي الإمام مالك عن إمام مالك يعني السند كله مغاربيا أو مغربيا إلى ماذا؟ إلى مالك رحمة الله تعالى عليه عن ابن الشهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة اسماء. النبي صلى الله عليه وسلم له اسماء متعددة وله صفات متعددة والاسم كما نعلم هو ما يطلق على الشيء ليعلم به ولذلك اختلف العلماء هل الاسم مشتق من سماء؟ يسمو أو مشتق من وسم يسمو وسم يسمو هل أشتق من الوسم الوسم هو العلامة التي كانت العرب تجعلها على الإبل لكي تعلم الإبل فلان من الإبل فلان الوسم أو مشتق من ماذا من سما يسمو بمعنى فالاسم يرتفع بصاحبه فعندما تقول فلان فانك ترفعه من بين الحاضرين من بين الجالسين فلان هو يلتفت ولا يلتفت من لم يسم بذلك الاسم فكان اسمه يسمو, يسمو به ويرفعه بعض العلماء ذهبوا إلى مشتق من السمو والارتفاع لانه يرفع صاحبه ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يسمي, أن يسمي باسم فعلا فيه معنى الرفع وفيه معنى الحسن والسمو ولا يسمي اسما فيه معنى الهجنة أو معنى من المعاني الدنيئة والسافلة وإنما يسمي الأسماء المرفوعة الأسماء الجميلة التي ترفع صاحبها أو من الوسم كما, قال كما قالوا واشتقى الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكفي الأهل البصرة اشتقوا الاسم من ماذا؟ من سماء قالوا إن الاسم أصله سمي أو سمو فإذا صغير صار إيش؟ سمي والتصغير يرد الشيء إلى أصله التصغير والتكسير يردان الشيء إلى أصله أو هو مشتق من الوسم فهو اسم وأصله اسمون فأبدلت الوو همزة وصل فأبدلت الوو همزة وصل ليس قالها في البذاء ليس قال في البذاء فصار اسمون وفيه لغات فيه اسمون وفيه, اسمون وفيه اسمون وفيه سمان وفيه سمان وفيه يعني في في لغات كما اختلف العلماء في كذلك في هلة اسم هل اسم يعني المسمى هو المسمى أو إن الاسم شيء والمسمى شيء آخر وقد تطرقوا لهذا, لهذا النقاش بين الاسم والمسمى في علم الكلام كثيرا وخاضوا فيه كثيرا هل الاسم هو عين المسمى أو أن الاسم شيء والمسمى شيء آخر إن الله سبحانه وتعالى علم أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم هل نحن نبدأ بالله أم نبدأ بسم الله؟ هل هذه الإضافة إضافة الشيء إلى نفسه أم هو إضافة الشيء إلى ملازمه إلى ما يلازمه فيكون الله علم على الذات ويكون اسم يعني اسم له علامة عليه أو أن الاسم هو الله بسم الذي هو الله فيكون من إضافة الشيء إلى إلى نفسه والكلام في هذا الباب والكلام في هذا الباب طويل علماء الكلام يناقشونه من باب تعدد القدماء من باب هل الاسماء المتعددة شيء والدات الالهيه شيء آخر فيكون المتعدد فيكون القديم متعددا أو ان الدات العاليه هي القديمة ثم الأسماء التي تصف بها يعني قدمها تابع تابع لقدمه ادات ليست ليست الاسماء يعني قدماء استقلاليه او القدماء المستقلون وانما دخل مع معدات الالهيه يصعب يصعب الفصل في هذا الباب يصعب الفصل في هذا الباب الا ان العلماء حاولوا ان يضعوا خطا وسطا فقالوا عندما تسمعوا الاسم عندما تسمعوا الاسم ويحضر في بالك الحروف فانت تعني العلامه وإن وعندما تسمع الاسم ويحضر في ذهنك الدات فانك تقصد ماذا المسمى عندما تقول مثلا زيد ويحضر في ذهنك الزاي والياء والدال فانت تقصد اسم وهذا الزاي والياء والدال علامه ولكن عندما تسمع زيد ويحضر في بالك شخص بهندمه وجبته وإلى خيره ودمه فهذا تقصد ماذا؟ المسمى إذن على حسب القصد فإن قصد الاسم بمعنى الحروف فهو علامة وإن قصد الاسم بمعنى الدات المسمات بهذا الاسم فهو المسمى فهو, فهو المسمى والاسم مما أكرم الله عز وجل به بني آدم حيث علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها هل أسماء الله عز وجل أم أسماء ذريته أم أسماء الكائنات كلها ما يعقل وما لا يعقل فكل هذا يحتمل وكل هذا وردت به وردت به التفاسير والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالأسماء العديدة ولله الأسماء الحسنا فادعوه بها قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وكين الخلاف بين علماء الكلام هل هذه الأسماء أسماء أم صفات إن لله تسعة وتسعين أسمى من أحصاها دخل الجنة وحسب كما روى الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه ولكن هل هي كلها أسماء أم منها أسماء ومنها صفات فمن نظر إلى كونها لازمة للدات الإلهية فهي أسماء فمن نظر إلى كونها لازمة للدات الإلهية وقديمة قدم الدات لإلهية فهي أسماء ومن نظر إلى معانيها التي تدل عليها فالعليم يدل على العلم والقادر يدل على القدرة والمريد يدل على الإرادة والسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر فإذا نظرت إلى المعاني التي تضمنتها فهي صفات بنسبة الينا نحن آل السنه والجماعه لا مشاحة في الاصلاح فنحن نقول صفات الله عز وجل قديمه وأسماؤه قديمه ما عندنا اشكال ما عندنا اشكال في هذا في هذا الباب فالله سبحانه وتعالى قلنا الرحمن الرحيم صفتان لازمتان لله سبحانه وتعالى ليس معناها ان هاتان الصفات حادثتان وإنما قديمتان قدمة أدت إذا سميهما ما شئت قل هذان إسماني من اسماء الله عز وجل أو صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى إذن ما لا إشكل لا إشكال ان نسميها الصفات أو نسميها ماذا؟ أو نسميها الأسماء ما دمنا متفقين على أن هذه الأسماء والصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه او وصفه بها رسول من رسله لا يعني لا نشك انها قديمة قدم الذات ولا يعتري هذا عقيدتنا لأننا لاننا نؤمن نؤمن بهذا ايمانا جازما ولا يزعزعه ايمان المعتزله ولا غيرهم من المعطلة والنفاه نعود ان شاء الله سبحانه وتعالى لنواصل الكلام عن اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وما تضمنتها من المعاني الجليله واللطائف المحموده لشخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإلى من الحين استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسحابة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين